بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق 111. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق, خلق مما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 اتِّرْ وَجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزِيِّ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فمهل أَمْهِلْهُمْ رويدا